Allah oh, the a shame for and انْجُودَنَا رَبَّنَا تَهْدِنَا مِنَ التَّائِهِينَ قَوْمًا آمَنَّا فاستجرنا له بكل شم فعلت واتانا هو له ولم What I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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ وَأَجَقَلْ لَا مُنْفِي رَحِمَّةِ منا. black is enough Call me Turn up Women For لا أن اننا نحن نحن نحن What? <laughs> يا الله يخليك الله ينفع حالك عم الشيخ في حالك ويفق عليك I'm going to go ده من ده يا حاج كده كده يا وائل نا فَنَفَسْنَا فِيهَا مِن رَّبِّهِمْ What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 God <laughs> you. وعدا علينا إن Mm-hmm.